بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدم من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ترونها وألقا في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقا في وبس فيها من كل دب.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 وَإِنَّ الإنسان لَيَطْغَى أَن أمه اسْتَغْنَى على إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إلي المصير وإن جاهدات على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنا بيلي ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني يا إنها إنتكم إصقل حبة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 ولا توأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصدر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقفد في مشيك واغضب من صوتك إن أَنكَرَ الأصواتِ الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ طغى نِعَمَهُ نعمه الله وَمِنَ وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير واذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير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 الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن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 شكور واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كفور. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا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 ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس